موقع رياض القرآن يقدم هذا المجلس أيها الأحبة سيكون عن سورة مريم وسورة مريم هي سورة الرحمة لأولياء الله بدأت بالرحمة وتكرر فيها ذكر الرحمة بل تكرر فيها اسم الرحمن ما لم يتكرر في أي سورة أخرى يقول شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله سورة مريم هي سورة عباد الله وأولياءه هذه السورة هي سورة رحمة الله عز وجل بعباده وأوليائه ولذا تلحظ أنه حتى عند ذكر آيات العذاب والتهديد يأتي فيها اسم الرحمن كما قال تعالى يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا سبحان الله يمسك عذاب من الرحمن نعم هذه هي سورة الرحمة ولذا في الآية الأخرى أيضا أشد على الرحمن عتيا ثم لننزي عنا من كل أمة أيهم أشد على الرحمن عتيا فيأتي النزع والشدة والعتي ثم يأتي بين ذلك كل ذكر اسم الرحمن له سبحانه وتعالى فآيات الوعيد فيها جاءت لبيان عظيم بفضل الله عز وجل على أوليائه حين أن من هذا المصير المخزي عيادا بالله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 كانت امرااتي عاقرا وكانت امرااتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا فهب من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عاقب يرثني ويرث من ربي رضيا يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل نسميا قال رب اننا يكون لي غلام وكانت امراته عاقرا وكانت امراته عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو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 وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ تَبَدَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعود رحمن منك إن كنت تقياً قال إنما أنا رسول ربك لأهلك غلاماً زكياً قالت أن يكون لغلام قالت أن يكون لغلام ولم يمسسني بشرا ولم أك بغيّاً قال كذلك قال ربك هو علي يهين ولنجعله آية للناس ورحمة منا ورحمة منا وكان أمر مقضي. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاط إلى جذع نخله قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني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 نذرت للرحمن صوماً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختها هارون ما كان أبوك مرأسه ما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله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 وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ رَبٌّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاحْتَلَفَتِ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فويل للذين كَفَرُوا منهم. مشهد يوم عظيم اسمع بهم واذخر يومئذ يومئذ لكن الظالمون اليوم في ضلال لكن الظالمون اليوم في ضلال لكن الظالمون اليوم في ضلال لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون نحن نرث الأرض ومن عليها إننا نحن نرث الأرض ومن عليها ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إدريس إنه كان النبي إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر وَلَا يقني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهدك صراقا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب إن أخاف أن يمسك عذاب يا أبت إنني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لا اِن لَم تَنْتَهُوا اَرْجُمَنَّك وَاهْجُرْ مِنَّا الَّذِيَ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْك سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وأدعُ ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقياً وَأَدْعُ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ ربي فلم اعتذرهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وهبنا له إسحاق ويعقوب وكل جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم وجعلنا لهم لسان صدق عليا وذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ونادينا وناديناه من جانب ورئالاين وانا وقربناه نجيا ووهبناه من رحمتنا اخا اخاه هارون نبييا واذكر في الكتاب اسمه انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبييا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا